شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه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 شهداء، ومن الله برافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يودوكم بعد إيمانكم كافرين.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 أنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.